أعداؤه وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات، قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للحق لم جاءهم هذا سحر. فلا تملكون لي من الله سيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به سهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وشهد واستكبرتم من إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني, اني تبت اليك واني من المسلمين فَنَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَى الصِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله, الله ويلك آمن إن لَوَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَأْتِيهِ مَا وَعَدَ أَوْ كَذَّبَ اللَّهُ وَمَا الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ كانوا فاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا علنا.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 واذكر اخو عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 أئدا تما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يتحدون بأيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم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 أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ولم يعي بخلقهن على أي يا الموتى بلاء إن على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذو بما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 إلا القوم الفاسقون